أ ل ا إ ن م ا الدنيا نحوس ل أ ه ل ه ا فما في زمان أ ن ت فيه سعود ي و س الفتى عند الحمام ك أ ن ه يمر فيقضي ح ا ج ة ويعود وما يئست من رجعه نفس ض ا ع ن مضت ولها عند القضاء وعود تسير بنا ا ل أ ي ا م وهي ح د ي ث ة ونحن قيام فوقها وقعود فما خشيت في السير ز ل ة عاتر ولكن تساوى مهبط وصعود اودع يومي عالما ان مثله اذا مر عن مثلي فليس يعود وما غفلات العيش إ ل ا مناحص و إ ن ظن قوم أ ن ه ن سعود ك أ ن ي على العود الركوب مهجرا إ ذ ا نص حرباء ا ل ظ ه ي ر ة عود س ر الموت في الظلماء والقوم في ا ل ك ر ا ه وقام على ساق ونحن قعود وتلك لعمر الله أ ص ع ب خ ط ة ك أ ن حدوري في التراب صعود و إ ن حياتي للمنايا س ح ا ب ة و إ ن كلامي للحمام رعود ينجز هذا الدهر ما كان موعدا وتنطل منه بالرجاء وعود يود الفتى أ ن ا ل ح ي ا ة ب س ي ط ة و أ ن شقاء العيش ليس يبيد كذاك نعام القفر يخشى من الردى وقوتاه مروا بالفلا وهبيد وقد يخطئ ا ل ر أ ي م ر ؤ وهو حازم كما اختل في وزن القريض عبيد مضى الواقف الكندي والسقف غابر و ص ا ح ا ل ديار الحي أ ي ن لبيد تولى ابن حجر لا يعود ل ش أ ن ه وطالت ليال و ا ل م ع ا ل مبيد <تصفيق> الى الله اشكو م ه ج ة لا تطيعني وعالم سوء ليس فيه رشيد حجا مثل مهجور المنازل داثر وجهل كمسكون الديار مشيد لقد ظل حلم الناس مذ عهد ادم فهل هو من ذاك ا ل ظ ل ا ل نشيد ا ب ي د ة قالت للوعول م س ر ة تبدن بحكم الله ثم أ ب ي د ولا أ د ع ي للفرقدين ب ع ز ة ولا آ ل نعش ما ادعاه ل ب ي د وكم ظالم يلتد شهدا ك أ ن ه ظليم قراه بالفلاه هبيد و ق د ر ي ة أ و د ت وغودر مدهن و ب ي د ا ن ة منها المرات عبيد ف إ ن عبيدا وابن هند وطبعا و ا س ر ة كسرى للمليك عبيد تسمى رشيدا من لؤي بن غالب امير وهل في العالمين رشيد فان اغاني الليالي ن ي ا ح ة ومنها بسيط مقتضى ونشيد ما وفقوا حسبوني من خيارهم فخلهم لا يرجى منهم الرشد اما اذا ما دعا ل د ا ع ي ل م ك ر م ة فهم قليل ولكن في الاذى حشد كم ينشدون صفاء من ديانتهم وليس يوجد حتى الموت ما نشدوا ل ر و ح تناى فلا يدرى بموضعها وفي التراب لعمري يرفث الجسد وقد علمنا ب أ ن ا في عواقبنا إ ل ى الزوال ففيما ا ل ض ع ن والحسد والجيد ينعم أ و يشقى ويدركه ريب المنون فلا عقد ولا مسد يصادف الذبي وابن الذبي ق ا ض ي ة من حتفه وكذاك الشبل و ا ل أ س د ونحن في عالم صيغت أ و ا ئ ل ه على الفساد فغي قولنا فسدوا تنفقوا بالخنا والجهل إ ذ نفقوا عند السفاه وهم عند الحجى كسدوا عاشوا كما عاش آ ب ا ء لهم سلفوا و أ و ر ث و ا الدين تقليدا كما وجدوا فما يراعون ما قالوا وما سمعوا ولا يبالون من غي لمن سجدوا والعضم أ ر و ا ح مما فيه عالمهم وهو التكلف إ ن هبوا و إ ن هجدوا لم ي ح م فارس حي من ر د ا فرس ولا أ ج د د ف أ ج د ت عرمس أ ج د و ا ل ح ب يسري فيغشى معشرا حسب من اللئام وتقضى دونه المجد وما توقى سيوف الهند بيض طلا ب أ ن تناط إ ل ى أ ع ن ا ق ه ا النجد قد ي د أ ب الرجل المنجود مجتهدا في رزق آ خ ر ة لم يلم به النجد لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب القناطر ل ل م ه ن ولا العمد قد بالغوا في كلام بان زخرفه يوهي العيون ولم تثبت له عمد وما يزالون في شام وفي يمن يستنبطون قياسا ما له أ م د فذرهم ودنياهم فقد شغلوا بها ويكفيك منها القادر ا ل ص م د تجاوزت عني ا ل أ ق د ا ر ذ ا ه ب ة فقد ت أ ب د ت حتى ملني ا ل أ ب د وليس ه د ب ا ج ف و ن ي ريشتي سبد اذا تمطر تحت العارض السبد نشكو إ ل ى الله أ ن ا س ي ء شيم نحن العبيد وفي انافنا عبد والمرء ظالم نفس تجتني مقرا يظنه الشهد والظلمان تهتبد وما تزال جسوم في محابسها حتى يفرج عن أ ك ب ا د ه ا الكبد شرفت قهوه هم ن ك أ س ه ا خلد ي وفي المفارق مما أ ط ل ع ت زبد فجعل سوامك نهبا ما بكت إ ب ل مثوى لبيد ولا أ و ب ا ر ه ا اللبد والملك يفنى ولا يبقى لمالكه أ و د ى بن عاد و أ و د ى نسره لبد صير عتادك تقوى الله تذخرها فما ينجيك منه السابح العتد والحكم جار على ا ل أ ك ت ا د محتمل ولا يطيق ثباتا تحته الكتد كم زال جيل و ه ذ ه ا ل أ ر ض ب ا ق ي ة ما هم بالزيغ من أ و ت ا د ه ا وتد أ ق ت ا د هما ب أ ق ت ا د على إ ب ل وهل يبلغ ما أ م ل ت ه القتد لو يفهم الناس ما أ ب ن ا ؤ ه م جلب وبيع بالفلس أ ل ف م ن ه م كسد فويحهم بئس ما ر ب و م ا ح ض ن فهي ا ل خ د ي ع ة و ا ل أ ب غ ا ن والحسد وكلنا في مساعيه أ ب و لهب وعرسهم لم يقع في جيدها مسد وما الدني ذراع ا ل خ و د نمرقه مثل السني ذراع الجسر يتسد والجسم للروح مثل الربع تسكنه وما تقيم إ ذ ا ما خرب الجسد وهكذا كان أ ه ل ا ل أ ر ض مدفطر فلا يظن جهول أ ن ه م فسدوا ما أ ن ت والروض تلقى من غمائمه فيه المفارش للثاوين والوسد ك أ ن م ا شب في أ ق ط ا ر ه قطر بالغيث أ ن بال فيه الثور و ا ل أ س د أ ه ل ا ل ب س ي ط ة في هم حياتهم ولا يفارق أ ه ل ا ل ن ج د ة النجد أ م ث ا ل ن ا كان جيل قبلنا فمضوا ومثل رزء وجدنا حسه وجدوا والمجد لله لا خلق يشاركه و آ ل حواء ما طابوا ولا مجدوا اما إ ل ى كل شر عنا فانتبهوا بل لم يناموا ولكن عن ط ق ى هجدوا والناس يطغون في دنياهم أ ش ر ا لولا ا ل م خ ا ف ة ما زكوا ولا سجدوا في كل أ م ر ك تقليد رضيت به حتى مقالك ربي واحد أ ح د وقد أ م ر ن ا بفكر في بدائعه و إ ن تفكر فيه معشر لحد و أ ه ل كل جدال يمسكون به إ ذ ا ر أ و ا نور حق ظاهر جحد حوادث الدهر أ م ل ا ك لها قنص و ا ل إ ن س وحش فقد أ ز ر ى بها الطرد وما تبقي سهام المرء كثرتها فاقض ا ل ح ي ا ة و أ ن ت الصارم الفرد والشيب شاب على جهل و م ن ق ص ة والمرد في كل أ م ر باطل مرد والعيش كالماء تغشاه حوائمنا فصادرون وقوم إ ث ر ه م وردوا ومد وقتي مثل القصر غايته وفي الهلاك تساوى الدر والبرد يا رب أ ف و ا ه غيد أ م ل ئ ت شنبا ثم استحاله ففي أ و ط ا ن ه الدرد يغدو على درعه الزراد يحكمها وهل ينجيه مما قدر الزرد عجبت ل ل م د ن ة المشفي على تلف وما يحدث عنه بالردى خلد فهل بلاد ي ع ر الموت ساكنها فيبتغي في الثريا ذلك البلد يشقى الوليد ويشقى والداه به وفاز من لم يوله عقله ولد اذا تلبس بالشجعان جبنهم وبالكرام أ س ر الظن أ و صلد عظم ونحظ تبنى منهما طلل ك أ ن ه ا ا ل أ ر ض منها السهل والجلد إ ن جاد بالمال سمح يبتغي شرفا الت معاشر ما في كفه جود لو ماجد النجم أ ه ل ا ل أ ر ض عارضه منهم رجال فقالوا أ ن ت م ن ج و د ف ا ل ر أ ي هجرانك الدنيا وساكنها ف أ ن ت من جود ه ذ ه النفس منجود لا تذهب الوجد في إ ي ث ا ر و ج د ه م ف إ ن ذمك بين ا ل إ ن س موجود وان تهجدت لم تعدم ثوابت ق ل و إ ن هجدت ف إ ن الليل مهجود عشما بدا لك لا يبقى على زمن مخودات ولا أ س د ولا خود إ ن كنت جلدا ف أ ج ل ا د ي إ ل ى نفد كم ص خ ر ة قد تشظت وهي سيخود نقضي ا ل ح ي ا ة ولم ي ف س د لشاربنا دن ولا ع و د ن ا في ا ل ج د مفصود نفارق ا ل ع ي ش ة لم نكفر ب م ع ر ف ة اي المعاني باهل الارض مقصود لم تعطنا العلم اخبار يجيء بها نقل ولا كوكب في الارض مرصود و ب ي ض مخضر من نفك الزمان بنا وكل زرع اذا ما هاج محسود اودوا الى الله ما اد مفخرها شيء يعد ولا اود ولا اود طوبى ل م و ء و د ة في حال مولدها ظلما فليت اباها الفظ موءود يا رب هل انا بالغفران في ض ع ن ي مزود ان قلبي منك مزود والناس ك ا ل أ ي ك مخبوء لعاضده إ ل ى اليبوس وماض وهو يمؤود الصبر يوجد إ ن ب ا ء له كسرت لكنه بسكون الباء مفقود ويحمد الصابر الموفي على غرض لا عاجز بعرى التقصير معقود وقد نفت عنك إ غ م ا ض ا م ل ا ح ي ة في كرمها و ك أ ن النجم ع ق و د والمهر يعطيه أ ن ث ى غير م ن ص ف ة سيب من الله و ا ل م ه ر ي ة القود والنقد يهدي إ ل ى الدينار م ك ر م ة فليته بعد حسن الضرب منقود لا يحمل الليل هم الساهرين به ولا يجانب حزنا وهو مرقود أ س ر إ ن كنت محمودا على خلق ولا أ س ر ب أ ن ي الملك محمود ما يصنع ا ل ر أ س بالتيجان يعقدها و إ ن م ا هو بعد الموت جلمود إ ن الغنى لعزيز حين تطلبه والفقر في عنصر التركيب موجود والشح ليس غريبا عند أ ن ف س ن ا بل الغريب و إ ن لم يرحم الجود بقيت حتى كسا الخدين جونهما ثم استحالت ومس الجسم تخديد بلوت من هذه الدنيا وساكنها عجائبا وانتهاء الثوب تقديد ردي كلامك ما أ م ل ل ت مستمعا وهل يمل من ا ل أ ن ف ا س ترديد هاجت بكايا اغاني ا ل ق ي ا ن بها ك أ ن ه ا من ذوات ا ل ث ق ل ت ع د ي والناس في ا ل أ ر ض أ ج ن ا س م ق ل د ة كالهدي ق ل د ة لم يذعره تهديد قالوا فلما أ ح ا ل و ا أ ظ ه ر و ا لددا فالقول مين وفي ا ل أ ص و ا ت ت ن د ي د ظلوا عن الرشد منهم جاحد جحد أ و من يحد وهل لله تحديد لفظ يبدد من شرخ ومكتهل والمال يجمع لم يدركه تبدي رموا ف أ ش و و ا ولم يثبت قياسهم شيئا سوى أ ن رمي الموت تسديد ما سيد غير رعديد علمت به ك أ ن م ا الحتف الا قاه رعديد والخير يجلب شرا والذباب دعا إ ل ى الجناه انه في الطعم قنديد وخلت أ ن ي حرف ا ل و ق ف سكنه وقت و أ د ر ك ه في ذاك تشديد و أ ش ر ف الناس في أ ع ل ى مراتبه مثل الصديد ولكن قيل صنديد ما كبره و ت ق ي ل ا ل ل ح ن يمنعه من س ر ع ة الفهم ترسيل وتمديد أ م ا الصحاب فقد مروا وما عادوا وبيننا بلقاء الموت ميعاد سر قديم و أ م ر غير متضح فهل على كشفنا للحق إ س ع ا د سيران ضدان من روح ومن جسد هذا هبوط وهذا فيه إ س ع ا د أ خ ذ المنايا سوانا وهي ت ا ر ك ة قبيلنا عظه منها وابعاد توقع السيل أ و ف ى عارض وله في العين برق وفي الاسماع إ ر ع ا د الهنا الله ملك اول احد تطيعه من صنوف الناس احاد لقد عرضنا على الابرار دينكم فكلهم عن دنايا فعلكم حاد إ ن المجوس لازكى منكم عملا و إ ن م ا ش أ ن ك م جحد و إ ل ح ا د الملك لله لا ننفك في تعب حتى تزايل أ ر و ا ح و أ ج س ا د ولا يرى حيوان لا يكون له فوق ا ل ب س ي ط ة أ ع د ا ء وحساد وما أ ؤ م ل عند الدهر م ص ل ح ة و إ ن م ا هو إ ت ل ا ف و إ ف س ا د ولا أ س ر ب إ ذ ا ما أ س ر ت ي خمل وهل أ م ن ت عليهم إ ن ه م ساد والناس مثل ضراء الصيد إ ن غفلت عن ش أ ن ه ا فلها بالطبع إ ي س ا د إ ذ ا ا ل أ ص ا غ ر لاقتها أ ك ا ب ر ه ا فتلك في الشر أ ش ب ا ل واساد الناس ل ل أ ر ض أ ت ب ا ع إ ذ ا بخلت ظنوا و إ ن هي جادت م ر ة جاد تماجد القوم و ا ل أ ل ب ا ب م خ ب ر ة ا ليس في هذه ا ل أ ج ي ا ل أ م ج ا د والملك لله والدنيا بها غير خير وشر و إ ع د ا م و إ ي ج ا د والناس شدا ولم يجمعهم غرض شد وحل و إ ت ه ا م و إ ن ج ا د يا ليل ضدان قوم في ا ل د ج ا سهر تهجدوك وقوم فيك هجاد انجد أ خ ا ك على خير يهم به فالمؤمنون لدى الخيرات أ ن ج ا د قد وعظتني بك الليالي بغيره يوعظ السعيد أ ب د ئ فلا او أ ع د جفاء فربك المبدئ المعيد أ ن ت أ م ي ر و أ ن ت قاض و ش أ ن ك الوعد والوعيد كاليوم بانت فضيلتاه ب أ ن ه ج م ع ة وعيد ثم انقضاه فهو غير آ ت ومن وصفه النازح البعيد تعاقب ا ل أ ن ع م الرزايا ويخلف الجابه القعيد أ ح س ن بما القيل فيه غاد لو لم يكن قصره السعيد إ ن صح لي أ ن ن ي سعيد فليتني ض م ن ي سعيد سمت حياتي إ ل ى مماتي لعل يوم الحمام عيد وراعني للحساب ذكر وغرني أ ن ه بعيد وعن يميني وعن شمالي يصحبني حافظ قعيد ح م ا م ة في غصون أ ي ك ن ناحت ف أ ن ش أ ت أ س ت ع ي د وما فقهت المراد منها كل فقيه له معيد إ ذ ا رجونا قضاء وعد فكيف لا يرهب الوعيد خمرت من الخمار وذاك ندس و أ م ا من خمارك فهو سعد ونفسك ض ب ي ت ركعت بقفر يراقب أ خ ذ ه ا المغوار جعد وزينب إ ن أ ص ا ب ت ه ا المنايا فهند من وسائقها ودعد جرت عاداتنا بسقوط غيث تدل عليه ب ا ر ق ة ورعد شرور الدهر أ ك ث ر من بنيه فقبل سطت على أ م م وبعد تعجل ميت بالهلك نقدا فمر وعنده للبعث وعد أ ع د لبذلك ا ل إ ح س ا ن فضلا وكم من معشر ب خ ل و س ا د فجد إ ن شئت م ر ب ح ة الليالي فما للجود ا في سوق كساد أ ب ي ت المال بيت من مقال متى ينقص يلم به الفساد يحرق نفسه الهندي خوفا ويقصر دون ما صنع الجهاد وما فعلته عباد ا ل نصارى ولا ش ر ع ي ة ص ب أ و ه ا د يقرب جسمه للنار عمدا وذلك منه دين واجتهاد وموت المرء نوم طال جدا عليه وكل عيشته سهاد نودع ب ا ل ص ل ا ة وداع ي أ س ونترك في التراب فلا نهاد أ ه ا ل من الثرى و ا ل أ ر ض أ م و أ م ك حجرها نعم المهاد إ ذ ا الروح ا ل ل ط ي ف ة زايلتني فلا هطلت على الرمم العهاد تفوه دهركم عجبا ف أ ص غ و ا إ ل ى ما ظل يخبر يا شهود إ ذ ا افتكر الذين لهم عقول ر أ و ا نبا يحق له السهود غدا أ ه ل الشرائع في اختلاف ت ق ض به المضاجع والمهود فقد كذبت على عيسى النصارى كما كذبت على موسى اليهود فلم تستحدق ا ل أ ي ا م خلقا ولا ح ا ل ة من الزمن العهود إ ذ ا بلغ الوليد لديك عشرا فلا يدخل على الحرم الوليد ف إ ن خالفتني و أ ض ع ت نصحي ف أ ن ت و إ ن رزقت حجا بليد أ ل ا إ ن النساء حبال غي بهن يضيع الشرف التليد أ ر ى ا ل أ ي ا م تفعل كل نكر فما أ ن ا في العجائب مستزيد أ ل ي س قريشكم قتلت حسينا وصار على خلافتكم يزيد تعالى الله ما تلقى المطايا من ا ل إ ن س ا ن والدنيا تصيد إ ذ ا سلمت فنص في الموامي فواصد ما به ثني القصيد وما ينفق في السنوات منها حليب أ و نحير أ و فصيد أ ت ج ز ى الخير صيد من ركاب كما تجزى من ا ل أ م ل ا ك صيد أ م ا ل إ ل غ ا ء يشملها فتضحي ك أ ن سوامها زرع حصيد وكيف وربها في الحكم عدل ودنياها لخالقها وصيد لا كانت الدنيا فليس يسرني أ ن ي خليفتها ولا محمودها وجهلت أ م ر ي غير أ ن ي سالك طرقا وختها عادها و ت م و د ه ا زعموا ب أ ن الهضب سوف يذيبه قدر ويحدث للبحار جمودها وتشاجروا في ق ب ة الفلك التي مازال يعظم في النفوس عمودها فيقول ناس سوف يدركها الردى ويمين قوم لا يجوز همودها أ ت د ا ل يوما ف ض ة من ف ض ة فيصير مثل س ب ي ك ة جلمودها ان فرقت شهب ة ر ي ا ن ك ب ة فلجذوه المريخ حق ه م و د ه ا و إ ذ ا سيوف الهند أ د ر ك ه ا البلا فمن العجائب أ ن تدوم همودها أ ن ا صائم طول ا ل ح ي ا ة و إ ن م ا ف ط ر الحمام ويوم ذاك أ ع ي د لونان من ليل وصبح لونا شعري و أ ض ع ف ن ي الزمان ا ل أ ي د والناس ك ا ل أ ش ع ا ر ينطق دهرهم بهم فمطلق معشر ومقيد قالوا فلان جيد لصديقه لا يكذب ما في ا ل ب ر ي ة جيد ف أ م ي ر ه م نال ا ل إ م ا ر ة بالخنا وتقيهم بصلاته متصيد كن من تشاء مهجنا أ و خالصا و إ ذ ا رزقت غ ن ا ف أ ن ت السيد واصمت فما كثر الكلام من امرئ إ ل ا وظن ب أ ن ه متزيد قد كان قبلك ذ ا د ة ومقاول ذ ا د و م ا صرف الخطوب د ي ا د أ م ر ا ء حكام ك أ ي ا م أ ت ت شفعا بها الجمعات و ا ل أ ع ي ا د كزياد ا ل أ م و ي أ و كزياد المري إ ذ و ل ا ف أ ي ن زيادوا تثنى الخناصر في الكرام عليهم في ت م د نحو ن س ه م الأجياد والمطلقات من النفوس ك أ ن م ا جمعت لها ا ل أ غ ل ا ل و ا ل أ ق ي ا د وحبائل ا ل أ ي ا م ليس بمفلت صقر مكائدها ولا ف ي ا د الله أ ك ب ر ما اشتريت ب ض ا ع ة إ ل ا و أ د ر ك سوقها ا ل إ ك س ا د بدن بلا بدن يعيش وكم ط و ا جسد سنيه وما عليه جساد أ ف ح ت تظن بك ا ل د ي ا ن ة والغناء والعلم فاحتاجت لك الحساد ولقد صفرت من الثلاث ك أ ن م ا أ د م حواك من الخلو مساد شغل ا ل س ع ا د ة عنك أ ه ل ممالك ر ز ق ا ل ذ ي حرم الكرام وساده رقدوا ولم ترقد ونالوا ما ابتغوا وعجزت عنه وللكيان فساد ومن المعاشر من يضلك أ ن ه ضمن الفؤاد يساد حين يساد خمدت خواطر منهم وتكاثفت أ ر و ا ح ه م ف ك أ ن ه ا أ ج س ا د مهدت لهم فرش وبات لديهم وسد وبت وما لديك وساد من يؤت حظا يبتهج ويكن له عز فترهب ظانه ا ل آ س ا د ولو ادعى ظبي الفلاه ولاءه لعداه من قناصه ا ل إ ي س ا د ما سرني أ ن ي إ م ا م زمانه تلقى إ ل ي من ا ل أ م و ر مقالد يا حار إ ن العمر حار فانتبه يا خالد التقي ليس يعرف خالد فعلام ت ج ت ر ب ا ل ح م ا م ب ج ه ل ه ا م ه ج تطعن ا في الواقع و تجالي يرجل أ ب و طفل ا ل صغير و طالما هلك ا ل و ل ي د و عاش فينا ا ل و ا ل د ه ليتما م ث ر الزمان و ا ن ط غ ا مثل ر ا ولا مسعوده مسعود ما سر غاوين ا ل ج ه و ل ة و إ ن م ا هتف الحمام به وناح ا ل ع و د كاساته ا ل م ل أ وعزف قيانه للحادثات بوارق ورعود هلكت سعود في القبائل ج م ة و أ ق ا م في جو السماء سعود بدر يصور ثم يمحق نوره ويغرب المريخ ثم يعود لا تحملا ثقلا علي ف إ ن ن ي وهنا وقدام الركاب ص ع و د و ا ل و ع د ي ر ق ض والنجاح لمثلنا أ ن يستمر بمطله ا ل م و ر و د ومن العجائب ظن قوم أ ن ه يثني الفتى بالغي وهو قعود ك و ن الثريا أ و حضاري أ و الجوزاء أ و كالشمس لا تلد فلتلك أ ش ر ف من م ؤ ن ث ة نجلت فضاق بنسلها البلد أ ق ع د فما نفع القيام ولا ت ن ا خيرا قعود غ ن ك دنياك الخلوب وحبها في الكف عود اما إ س ا ء ت ه ا فقد كانت وحسناها رعود والمرء يهبط هاويا والعيش من كلف ص ع و د والشخص مثل اليوم يمضي في الزمان فلا يعود أ س ع د بلا من ف إ ن الجود ب ا ل ن ع م ة سعود والغيث أ ه ن ا ه الذي يهني وليس له رعود يا سابحا يسهل في غ ر ة أ ي ن وجيه الخير والذائب ادى له في الدهر ما ي ف ت غ ي ثم أ ت ا ه قدر آ ئ د هل ي أ م ن الحوت من الشهب أ ن ي أ خ ذ ه في الكفته الصائد أ و حمل نزه في الجو أ ن يغتاله ب ا ل م د ي ك الكائد إ ن كان للمريخ عقل فما يستر عنه أ ن ه بائد ي و ص الفتى ب ا ل أ م ر من بعده ك أ ن ه من بينه عائد ي ك ذ ب الرائد في زعمه ومهلك إ ن كذب الرائد والخير لا يكفر فليحسن المسلم والصادئ والهائد فوائد ا ل أ ي ا م م ح ب و ب ة وفاقد لذتها الفائد فزج د ي ا ك فما يخلد الناقص في العيش ولا الزائد و إ ن منهاج ر د ى يستوي فيه مسود القوم والزائد و إ ن م ا يلقى شجاع الوغى كما يلاقي النافر الحائد تقصف ب ا ل ق د ر ة رضوى كما يقصف هذا الغصن المائد ولو د ر الموعود ما عندنا من نبا ما عتب الوائد قد شيد القصر لسكانه وغير من يسكنه الشائد ان ش ر ب ا ل ر ا ح فما شربنا في الراح الا الازرق البارد لا تطرد الوحشه فما يلبث المطرود في الدنيا ولا الطارد أ خ ت بني الصارد في دهرها أ ص ا ب ه ا سهم ر د ا صارد كان لها كرمان هذا أ ب ا السقيا وهذا أ ب د ا وارد لا توحش ا ل و ح د ة أ ص ح ا ب ه ا إ ن سهيلا وحده فارد وكم ترى في ا ل أ ف ق من كوكب يعظم أ ن يرمى به المارد خبرتني أ م ر ا فقل راشدا من أ ي ن هذا الخبر الشارد عليك بالصدق فلا حظ لي في كذب ينظمه السارد من يدن للشاكك أ ت و ا ب ه يصبه منها غصن ه ا ر د مولاك مولاك الذي ماله نذ وخاب الكافر الجاحد آ م ن به والنفس ترقى و إ ن لم يبق إ ل ا نفس واحد ترجو بذاك العفو منه إ ذ ا ا ل ح ت ث م انصرف اللاحد ما أ س ل م المسلمون شرهم ولا يهود ل ت و ب ة ه ا د ولا ل ن ص ا ر ى لدينهم نصروا وكلهم لي بذاك أ ش ه ا د ص ا ح ما تضحك البروق شماتا بحمام ولا تبكي الرعود يا محلي عليك مني سلام سوف أ م ض ي وينجز الموعود ليت شعري عمن يحلك بعدي أ ق ي ا م لصالح أ م قعود أ ي ر ج و ن أ ن أ ع و د إ ل ي ه م لا ترجوا ف إ ن ن ي لا أ ع و د ولجسمي الى التراب هبوط ولروحي إ ل ى الهواء صعود وعلى حالها تدوم الليالي فنحوس لمعشر أ و سعود س د و ا معشر الموت الذي جاء وافدا إ ل ي ك م ب خ ب ر فهو أ ق ر ب ك م عهدا يحدثكم أ ن البلاد م ق ي م ة على ما عهدتم ذلك الهضب والوثدا ولم تفتا الدنيا تغر خليلها وتبدله من غمض أ ج ف ا ن ه ا سهدا تريه الدجى في ه ي ئ ة النور خ د ع ة وتطعمه صابا فيحسبه شهدا وقد حملته فوق نعش وطالما سرى فوق عنس أ و ع ل ى فرسا مهدا ولم تترك من ح ي ل ة لتغره ولم يبق في إ خ ل ا ص ه حبها جهدا أ ل ا ترحموا ا ل أ ش ي ا خ لما ت أ و د و ا يقولون قد كنا ا ل غ ر ا ن ق ة المردى تردوا بخضر من جديد و أ ق ب ل و ا على الخيل تردي وهي من فوقها تردى و ج ا ء و ا بها سوم الجراد م غ ي ر ة يقودون للموت ا ل م ط ه م ة الجردا ترى الهم لا شيء سوى ا ل أ ك ل همه له جسد م س ت ا ع حرا ولا بردا يقل العصا مستثقل الطمر بعدما ع ل ى فرسا واجتاب ماديه سردا ولا تترك ا ل أ ي ا م مردا ل ض ب ي ه من ا ل أ د م تختار الكباث ولا المردى ولم يلف منها فارد القمر مخلصا وقد بلغت أ ح د ا ث ه ا القمر الفردا وجدنا ثريدا من هوازن لم يجد صروف الليالي حين ت أ ك ل ه دردا رعت قبل نفتا جد عدنان واعترت إ ي ا د ا ف أ ب ل ت من قبائلها بردا يخوف بالذئب المسن وقد مضى له زمن لا يرهب ا ل أ س د الوردا نزلنا بدار كالضيوف ولم نرد ب ر ا ح ا لها حتى أ ج د ت لنا ب ر د ا أ ر ى حيوان ا ل أ ر ض غير أ ن ي س ه ا إ ذ ا اقتات لم يفرح بظلم ولا ج د ا أ ت ع ل م أ ز د الغيل بعد افتراسها تحاول ض ر ا أ و تحاول عسجدا وما اتخذ الابراد سرحان ق ف ر ة ولا شب نارا أ ي ن غار و أ ن ج د ا و أ ض ع ف من تلقاه من ال ادم إ ذ ا ما ش ت ا يبغي وقودا وبرجدا و أ ن ص ف ه م ما هابت الوحش س ب ا ولا وقعت من خ ش ي ة الله سجدا الخير كالعرفج الممطور ضرمه راع ي ئ ط ولما أ ن د ك خمدا والشر كالنار شبت ليلها بغضا ي أ ت ي على جمرها دهر وما همدا أ م ا ترى شجر ا ل أ ث م ا ر م ت ع ب ة لم تجن حتى أ ذ ا ق ت غارسا كمدا والشاك في كل أ ر ض حان منبته بالطبع لا الغمر يستسقي ولا الثمدا لا تشكرن الذي ي ل ي ك ع ا ر ف ة حتى يكون لما أ و ل ا ك معتمدا ولا ت ش ي م ن حساما كي تريق دما كفاك سيف لهذا الدهر ماغمدا وشاع في الناس قول لست أ ع ه د ه وذاك أ ن رجالا دامت ا ل ص ن د ا ايحمد المرء لم يهم ب م ك ر م ة يوما ويترك مولى العرف ما حمدا قد ساءها العقم لا ضمت ولا ولدت وذاك خير لها لو أ ع ط ي ت رشدا ما ي أ خ ذ الموت من نفس لمنفرد شيئا سواها إ ذ ا م غ ت ا ل واحتشدا ومنشد الخير لا تصغي له أ ذ ن قد ظل مذ كانت الدنيا فما نشدا من عاش تسعين حولا ف ه و مغترب قد زايل ا ل أ ه ل إ ل ا معشرا جددا وشاهد الناس من كهل ومقتبل ودالف ي الخطو لا يحصي لهم عددا الصدر بيت اذا ما السر زايله فما يكن ببيت بعده ابدا فاحفظ ضميرك من خل تجالسه فكم خفي خفاه ماكر فبدا وللحقود علامات يبن بها كما ر أ ي ت ه بشتق الهادر الزبدا يستحسن المرء دنياه فتقلته والعين تستحسن الهندي ة والربدا فازجر هواك وحاذر ان تطاوعه فانه لغوي طالما عبدا عورفت في كل مطلوب هممت به حتى زهدت فما قليت والزهدا فالحمد لله صابي ما يزايلني ولست أ ص د ق إ ن سميته شهدا وما أ ظ ن جنان الخلد يدركها إ ل ا معاشر كانوا في التقى جهدا يمضي النهار فما أ ن ف ك في شغل ولا أ ط ي ق إ ذ ا ج ن الدجاسهدى أ م ا المهاد فجندي فيه مضطجع والدين عقد جنوب تهجر المهدى نادى حشى ا ل أ م بالطفل الذي اشتملت عليه ويحك لا تظهر ومتكمدا ف إ ن خرجت إ ل ى الدنيا لقيت اذى من الحوادث بلها القيض والجمدا وما تخلص يوما من مكارهها و أ ن ك لا بد فيها بالغ أ م د ا ورب مثلك وافاها على صغر حتى أ س ن فلم يحمد ولا حمدا لا ت أ م ن الكف من أ ي ا م ه ا شللا و ل ن ن و ا ض ر كفا ع ن أ و رمدا ف إ ن أ ب ي ت قبول النصح معتديا فاصنع جميلا وراعي الواحد الصمدا فسوف تلقى بها ا ل آ م ا ل و ا س ع ة إ ذ ا أ ج ز ت م د ا منها ر أ ي ت م د ا وتركب اللج تبغي أ ن تفيد غ ن ا وتقطع ا ل أ ر ض لا تلفي بها ثمدا و إ ن سعدت فما تنفك في تعب و إ ن شقيت فمن للجسم لو همدا ثم المنايا ف إ م ا أ يقال مضى دميم فعل و إ م ا كوكب خمدا والمرء نصل حسام و ا ل ح ي ا ة له سل و أ ص و ن للهندي ان غمدا فلو تكلم ذاك الطفل قال له إ ل ي ك عني فما أ ن ش ئ ت معتمدا فكيف أ ح م ل عتبا إ ن جرى قدر علي أ د ر ك ذا جد ومن سمدا الصبر أ ر و ح من حاج تكلفه ترجي له الخيل و ا ل م ه ر ي ة ا ل ق و د ة والهم للحي الف لا يفارقه حتى يعود مع ا ل أ م و ا ت م ف ق و د ة تلك النوابح خالت بدر ليلتها قرصا وظنت ت ر ي الليل عنقودا أنحت ج ه ل وقد ناحت م ط و ق ة من الحمام على خضراء م ق ل و د ة قامت على الناعم ا ل أ م ل و د ه ا ت ف ة وما تشاق إ ل ى بيضاء أ م ل و د ة و أ م دفر لعمري شر و ا ل د ة وبنتها أ م ليلى شر م و ل و د ة فاجلد أ خ ا ك عليها إ ن أ ل م بها ف إ ن ه ا أ خ ذ ت واللبة مجلودة ترجو يهود المسيح ي أ ت ي و ت أ م ل الدهر أ ي يهودا وكيف ترعى لهم عهود من بعد ما ضيعوا العهودا وكل ما عندهم د ع ا و حتى ي ق ي م به الشهودا غدوا اشياخهم لجهل ك و ل د ة أ و ط ن ا ل م ه و د ا وليس بيتي على ا ل ر و ا ب و إ ن م ا آ ل ف ا ل و ه و د ا قضاء الله يبتعث المنايا فيهلكن ا ل أ س ا و د و ا ل أ س و د ا فعيشا مفضلين أ و استميحا وسودا معشرا او لا تسودا فما بهج الصديق الدهر الا وكر فسرد ا ل ض غ ن الحسودا يستر بيضه والسود حتى يبيد ب ر غ ب ه ا بيضا وسودا أ ب ي د على التناسب كل يوم ك أ ن ي لم أ ج ب بيدا فبيدا و أ ق ص ا ن ي من الرؤساء كوني وكونهم لخالقنا عبيدا صلاتي في الظهائر ا لا اصطلائي بهن أ ر و م زبدا في زبيدا قضاء الله يفجعني وشيكا ولو كنت ا ل ح ط ي ئ ة أ و لبيدا ك أ ن ذوي التنعم في البرايا نعام راح يلتقط الهبيدا يا صاعي لست أ ر ي د صاع م ت ي ل ة ف أ ض ي ف ه لكن أ ر خ م صاعدا لا تدنون من الشرور و أ ه ل ه ا فتكون من أ ه ل العلا متباعدا فالمرء يقعد بالمكارم قائما ويقوم في طلب المعالي قاعدا خير المواهب ما أ ت ا ك ميسرا غير المرازح بالمطال مواعدا والغيث أ ه ن أ ما تراه ع ط ي ة ما لم يحث بوارقا ورواعدا خمس براحتها تعان و ر ا ح ة ب أ ش ا ج ع تدعو ل أ ي د ساعدا عون له عون إ ل ى أ ن يبلغ الخلاقه جل مظاهرا ومساعدا ي س ت أ س د ا ل ن ف ط الغضيض فلا تلم رجلا متى أ ب ص ر ت ه م س ت أ س د ا و إ ذ ا حسدت ف إ ن شكر ف ض ي ل ة ان لا تؤاخذ في ا ل إ س ا ء ه حاسدا ومن الرزيه ان تبيت مكلفا إ ص ل ا ح من صحب ا ل غ ر ي ز ة فاسدا والدين متجر ميت فلذلك لا تلفيه في ا ل أ ح ي ا ء إ ل ا كاسدا ك أ ن م ا العالم ض أ ن غدت للرعي والموت أ ب و جعده فهادج حامل ع ك ا ز ة وفارس معتقل سعده و آ خ ر يدرك من قبله ويترك الدنيا لمن بعده عيش كما تعهد لا مخلف وعيده بل مخلف وعده هل يامن البرجيس في عزه من قدر يعدمه سعده ك أ ن م ا النجم لخوف ا ل ر د ا ء ت أ خ ذ ه من فرق رعده كم لابن في ا ل أ ر ض لم يدكر لبناه مذبان ولا دعده أ ح ا ذ ر ا ل س ي ل ة ومن لي ب م ن ج ا ت إ ذ ا أ س م ع ن ي رعده والوقت لا يفتا في مره مقربا من أ ج ل بعده فراقب الخالق بالغيب في ا ل ن ي ا م ة و ا ل ق ي ا م ة و ا ل ق ع د ة لقد غادر العيش هذا السواد يعاني من الدهر بيضا وسودا وتنعكس الحال حتى ترى ض ب ا ء ا ل أ ر ا ك يخفن ا ل أ س و د ا ينفق فكري علي التقى و ي أ ب ى له الطبع إ ل ا كسودا يسود الفتى كارها قومه و ي أ م ر ه اللب الا يسودا ف إ ن خمولك دراع عليك بقيت بها عائبا أ و حسودا تروم بجهلك لقي الكرام ولست لذي كرم واجدا وتحسب أ ن التقي الذي تشاهده راكعا ساجدا تنبه ف أ ن ت على غ ر ة إ خ ا ل ك مستيقظا آ ج د ا حوائج نفسي كالغواني قصائر وحاجات غيري كالنساء الردائد ي إ ذ ا أ غ ض ب الخيل الشكيم فما لها عليه اقتدار غير أ ز م الحدائد وما يسبح ا ل إ ن س ا ن في لج غ م ر ة من العز إ ل ا بعد خوض الشدائد وما كف عقلي أ ن يؤمل بائدا من ا ل أ م ر إ ن ي بائد وابن بائد أ ح ي د ف ت ش و ي ن السهام ولو رمت قسي حمامي لم تجدني بحائدي لعمرك ما شام ا ل غ م ا ء م شائمي ولا طلب الروض السحابي رائدي تذاد عن الحوض الغرائب ظ ن ه وحوض الردى ما دونه كف ذائدي وكيف أ ر ج ي من زمان ز ي ا د ة وقد حذف ا ل أ ص ل ي حذف الزوائد أ و ا ك ظن ف ه ر ب من ا ل إ ن س طالما تبرم م ض م ن من ح ج ي ث العوائد وقد يخلف الظن المعيد إ ص ا ب ة كما أ ع و ن الدجال في آ ل صائد ي وما أ ع ج ب ت ن ي لابن آ د م ش ي م ة على كل حال من مسود وسائد ي وتسليك عن نيل الفوائد س ا ع ة ثنت وصف حي بعدها كاسم فائد ي وما يبلغ ا ل أ ح ي ا ء عزا ب ك ث ر ة وهل ل ح ص ل م ع ز ا ء قدر الفرائد له العدد الوافي ولكن دنت له دنت فما أ خ ذ ت ه ناظمات القلائد تقسم أ ط و ا ق المنايا ولم تزل تبت سلوكا من عقود الخرائد وخالف ناس في السجايا ليشهروا كما جعل التصريع ختم القصائد لقد ركزوا ا ل أ ر م ا ح غير ح م ي د ة فبعدا لخيل في الوغى لم تطارد تداعوا فقالوا ناسك وابن ناسك وما هو إ ل ا مارد وابن مارد وما زال عراف الكواكب ذاكرا إ م ا م ا كنجم في ا ل د ج ن ة فارد ي وما يجمع ا ل أ ش ت ا ت إ ل ا مهذب من القوم يحمى باردا فوق بارد ي إ ذ ا نال ما يرجوه من زحل الذي بدا شره لم يبغه من عطارد ي و إ ن يك في الدنيا سعود ف إ ن م ا تكون قليلا كالشذوذ الشوارد أ ر ا كدرا عم الموارد كلها فمت أ و تجرع من خبيث الموارد عن واقد خبرتني وابن ج م ر ة و آ ل شهاب خامد كل واقد وما الناس إ ل ا خائف الله وحده إ ذ ا وقع التمي في كف ناقد ي رقوا ورقدنا فاعتلوا في هوينا وتلك المراقي غير ه ذ ه المراقد فراق در أ ع ط ا ك غير مقصر نظام ا ل ت ر ي ة أ و فريد الفراقد إ ذ ا خلجتني من ح ي ا ة م ن ي ة فلست على ا ل ب ا غ العدو بحاقد و أ ف ر ق من يوم تصمغواته فتاول إ ع و ا ل النساء الفواقد إ ذ ا ما رايتم ع ص ب ة ه ج ر ي ة فمن ر أ ي ه ا للناس هجر المساجد وللدهر سر مرقد كل سافر على غ ر ة أ و موقظ كل هاجد يقولون ت أ ث ي ر القران مغير من الدين آ ث ا ر السرات ا ل أ م ا ج د متى ينزل ا ل أ م ر السماوي لا يفد سوى شبح رمح الكمي المناجد و إ ن لحق ا ل إ س ل ا م خطب يغضه فما وجدت مثلا له نفس واجد ي إ ذ ا عظموا كيوان عظمت واحدا يكون له كيوان أ و ل ساجد خطوب ت أ ل ت لا يزال معذبا أ خ و ه ا وحلت كل كف وساعد ي وما فوق ه ذ ه ا ل أ ر ض إ ل ا مؤهل لهم فقارب في الظنون وباعد إ ذ ا جل خطب ساعد المرء ضده ولا خير في الاخوان إ ن لم تساعد وقد يهجر الحتف القيام إ ل ى الوغى ويطرق أ ب ي ا ت النساء القواعد ف إ ن رمت جودا فليجئ منك مطلقا و أ ك ر م ه عن ت ق ي د ه بالمواعد ف أ ه ن ا غيم جاد في ا ل أ ر ض نائلا غمام سقاها في صموت الرواعد و إ ن المنايا لا يغب نزولها فتخفض أ ر ب ا ب الجدود الصواعد إ ذ ا كنت من فرق ا ل س ف ا ه معطلا فيا جاحد اشهد أ ن ن ي غير جاحد ي أ خ ا ف من الله ا ل ع ق و ب ة آ ج ل ا و أ ز ع م أ ن ا ل أ م ر في يد واحدي ف إ ن ي ر أ ي ت الملحدين تعودهم ندامتهم عند ا ل أ ك ف اللواحد يكون الذي سمى من القوم خالدا كذوبا ل أ ن المرء ليس بخالدي يجالد محروم على ا ل أ م ر فاته و أ ح ر ز ه بالحظ من لم يجالد ي أ ر ى كل مولود يناسب والدا وما كل مولود ا ل أ ن ا م بوالدي ويجري قضاء ما لكم عنه حاجز ف أ ل ق و ا إ ل ى مولاكم بالمقالد ي لقد مات جني ا ل س ب ا منذ ب ر ه ة و ت أ ب ى عفار القلب غير مرود أ م ر ت و أ م ر ت أ م دفر و إ ن حلت فكم حلات قوما غداه ورودي شربت برودا لم يدع نار غله وعن منكبي أ ل ق ي ت خير ب ر و د ف إ ن قتير الشيب لم يحم جانبا فكان بعكس من قتير سرودي أ ق ي م ي ف إ ن ي لا رقيمي معجبي ورودي ف إ ن ي لا أ ه ش لرودي اعز بني الدنيا بغير م ذ ل ة مبين وجن منها فقيد شرودي بعقاقه أ ه ل العقيق ومنعجن و ز ر ا د ة بالحتف اهل زرودي فرود السواري والتوائم في الدجى تقر لرب صاغها ب ف ر و د إ ذ ا المرء لم يغلب من ا ل غ ي ض س و ر ة فليس و إ ن فضت صفى بشديد ومن جمع الضرات يطلب ل ذ ة فقد بات في ا ل إ ض ر ا ر غير سديد و إ ن يلتمس أ خ ر ى جديدا ل ح ا ج ة فلا ي أ م ن ن منها ابتغاء ج د ي د ك أ ن ي و إ ن أ م س ت تضم جميعنا مدائن في غبر المهامه بيدي إ ذ ا قلت شعرا لست فيه بحائب فما أ ن ا إ ل ا تائب كلبيدي و ب ا ئ ي ة من ضعف عقل نفوسنا ك ب ا ئ ي ة من شاردات عبيد غدوت أ ع د الحرف سعدا ك أ ن ن ي ظليم تغذى راضيا بهبيد خ و ا د ن شرب فاستجابوا الى التقى فعيسهم نحو الطواف خواد ي ثوى دين في ظنه ما حرائر نظائر آ م ن وكلت بتوادي رويدك لو لم يلحد السيف لم تكن لتحمل هام الملحدين هوادي تغيرت ا ل أ ش ي ا ء في كل موطن ومن لجواد نائلا بجواد ي فما للسوادي بالمعاشر في ا ل د ج ا لقد غفلت عن ر ح ل ة بسوادي وليس ركابي عن رضاي عوادنا ولكن عداها أ ن تسير عوادي أ ت ج م ع في ربع ق ي ا ن ك أ ن ه ا شوادن باللحن الخفيف شواد ي بواد ن أ ت عنه العيون وعنده بوادن ل ل أ م ر القبيح بواد ي وما تشبه الشمس الروادن مردا كخيل بميدان الفسوق رواد ي وكل رواد لا تصاب أ ب ي ه متى نوزعت في منطق لرواد ي فهل قاتل منهن غيداء م ر ة فواد وهل للمومسات فواد ي تفرعت الجرد العراب لعزه كوادن بين المقرفات كواد ي ت ر و ح إ ل ي ه ن ا ل غ و ا ت ع ش ي ة وهن على ضد الجميل غواد ي حوادين قوم مالهم فنفوسهم إ ل ى الفتكات المخزيات حواد ي وقامت على أ ه ل الرشاد نوادب وغصت ب أ ه ل المنديات نواد ي أ و ى دير ن ص ر ا ن ي ة متظاهر بنسك أ ل ا إ ن ا ل د ئ ا ب أ و ا د ي سوى ديدن الجهال يذهب عنهمو ق د طال جهري فيهمو س و ا د ي وتدري المواضي ما دواء دوائب يبثن لرهق المرء شر دوادي و إ ن دوادا حين أ ن ك ر عقله لغير مقيت عند أ م د و ا د ي أ ت أ م ل ريا بالورود رقائب صوادر عن صداء وهي صواد مازالت الروح قبل اليوم في د ع ة حتى استقرت بحكم الله في الجسد ف ا ل آ ن تلك وهذا من قذى و أ د ى لا يخليانك بلهى الغل والحسد قال الدني لمال كان ساد به ل أ ك ر م ن ك لولا أ ن ت لم أ س د لابد للروح أ ن تناى عن الجسد فلا ت خ ي م على ا ل أ ب غ ا ن والحسد واجعل لعزمتك الظلماء ن ا ج ي ة نجومها كعلوب النسع والمسد فهل ت ح ا د ر من طعن السمات ردا أ م بالهلال توقى مخلب ا ل أ س د من لا يسد ويسعد في ح ن ا د س ه و ي ص د خيرا إ ل ى العافين لا يسد حمل المدجج تركا فوق هامته أ ش ف ل ل ر أ س من وضع على الوسد و ض ر ب ة القرن في الهيجاء منتصرا أ و ل ى به من خصام ا ل ج ي ر ة الفسد ومغرم بالمخازي طالب س ل ة مغرى بتنفيق أ ش ع ا ر له كسد إ ن كان قلبك فيه خوف بارئه فلا تجاوز حذار الله بالحسد هما نقيضان لا يستجمعان به و ا ل ض ب ي غير مقيم في ذرى ا ل أ س د والروح في حب دنياها م ع ذ ب ة حتى يقال لها ب ي ن ي عن الجسد ما لا تطيق هلاك حين تحمله والدر يهلك دون النظم في المسد نعم الوساد يميني ما بقيت لها و إ ن أ غ ي ب أ و س د ه ا ف أ ت س د ي الترب جدي وساعاتي ركائب لي والعيش سيري وموتي ر ا ح ة الجسد ي العين من أ ر ق والشخص من قلق والقلب من أ م ل والنفس من حسد انبه وسد فهما هم تكابده و خ م ل اذا شئت أ ن تحظى ولا تسدي وجب اوجه فطرق الموت و ا ح د ة و ا ل ض ب ي فيهن مثل السيد ا ل أ س د وذات عقد تلاقي من أ د ى وقدى كما تلاقيه ذات الحطب والمسد قد اهبط ا ل ر و ض ة الزهراء ع ا ر ي ة سدى لها الغيث نسجا فالنبات تمسي الشقائق فيها وهي ق ا ن ي ة مما سقاها رعاف الجدي و ا ل أ س د يغني بنو الملك إ ن حلوا بساحتها عن الزرابي و ا ل أ ن م ا ط والوسد لا حس للجسم بعد الروح نعلمه فهل تحس إ ذ ا بانت عن الجسد والطبع يهوى إ ل ى ما شان يطلبه لكن يجر إ ل ى ما زان بالمسد وفي الغرائز أ خ ل ا ق م د م م ة فهل نلام على النكراء والحسد أ ه ك ذ ا كان أ ه ل ا ل أ ر ض قبلكم أ م غيروا بسجايا م ن ه م فسد